نواصل بإذن الله الكلام عن فعل الأمر. كنا قد توقفنا عند احكام أحكامه، أحكامه الأمر. ذكرنا له ثلاثة أحكام وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. الحكم الأول هو البناء على السكون، يعني يبنى فعل الأمر على السكون متى إذا كان آخره. صحيحا إذا كان آخره صحيحا طبعا هذا لابد أن يقيد بماذا إذا لم تتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه المؤنثه لانه ينتقل بناؤه حينئذ الى البناء على على حذف النون واضح إذا يبنى فعل الامر على السكون إذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به واو الجماعه الف الاثنين او ياء المخاطبه المؤنثه كذلك اذا لم تتصل به نون التوكيد سياتي بيانه ان شاء الله ذكرنا امثله قال كاضرب اضرب فعل امر مبني على السكون اكتب فعل امر مبني على السكون وهكذا قال الا المعتل فالإلا هنا تدل على ان الاصل ما سبق الا المعتل فعلى حذف حرف العله قال فعلى حذف اخره والمعتل اخره ماذا اخره ماذا حرف العله واضح وفي الحقيقه هذا فيه يعني لو ربطنا هذا بعلم الصرف لا بد ان نقيده لماذا لان المعتل في اصطلاح الصرفيين القدماء هو المثال يعني هو ما كان اول حرف عله مفهوم الان هو ما كان حرف ما اول حرف عله كوقفا ووجدا واضح ثانيا أن المعتل عند المتاخرين يشمل خمسه آه يشمل خمسه انواع المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون لكن هو المعتل هنا يقصد به ما كان معتلا الاخر ويمكن أن يعتذر للمؤلف رحمه الله بانه يتحدث عن احكام الاخر احكام الاخر لأننا في النحو يتعلق نتحدث عن أحكام الكلمة آخر الكلمه بناء وإعرابا في عن آخر الكلمه واضح فإذا قلنا المعتل فنقصد به ما كان آخره معتلا مفهوم ما كان آخره معتلا مفهوم هذا فهو ذكر المعتل ولكنه يتحدث عن اواخر الكلم إذا فماذا فما كان آخره معتلا فما كان آخره معتلا وكان فعل أمر ماذا حكمه البناء على حذف حرف العله قال كخزو هذا مرة معنا اغ زو واضح ورمي اي ارمي بكسر همزه الوصل واضح ادعو آه. اخشى اخشى واضح اولا هنا عندي تنبيهات الاول ان همزه الوصل من فعل الامر اما ان تكون مضمومه واما ان تكون مكسوره هذا محل علم الصرف لكن للفائدة همزه الوصل من فعل الامر اذا كان في همزه وصل لان هناك افعال الامر ليس في همزه وصل اذا كانت همزه الوصل فيه فهي اما مضمومه واما مكسوره سؤال متى تكون همزه الوصل مضمومة في الفعل الأمر تكون مضمومة إذا كان مضارعه مضموم العين يعني من باب يفعل من باب يفعل عينه مضمومة واضح أغزو يغزو فهم الآن تكون مكسورة في خلاف ذلك يعني إذا كانت عينه مفتوحة يفعل أو مكسوره يفعل مفهوم يجلي يجليس عينه ماذا يجليس يفعل مكسور العين يعني الوزن مكسور لو العين فماذا فالأمر كيف يكون يجلس يجلس واضح مفهوم يكتبوا الامر تو يكتب انظر العين مضمومه يكتب الأمر يكون أكتب. واضح الآن يفسح إيه إفسح وليس أفسح إفسح واضح هذا سيأتي نزيد بيان له بعد الحديث عن الفعل المضارع والرجوع للأمر لأن هذه مسائل يكثر خطأ فيها فلا بد من بيانها الآن الحكم الثالث للأمر هو البناء على حذف النون وليس البناء على النون البناء على حذف النون فرق بين النون وحذف النون واضح النون تكون the sun. بثبوتها it clear? بحذفها sun will be a glimpse of its appearance, and a glimpse of its appearance, and a glimpse of its appearance, and a glimpse of its appearance. It will come. مبنياً على مبني على حذف النون لأن هنا النون حذفت لأن أصله يقوماني قوموا فعل أمر مبني على حذف النون قومي فعل أمر مبني على حذف النون واضح الآن يعني الأمر المسند إلى أنتما أو إلى أنتم أو إلى أنت حتى لا تغيب عنك القاعدة أنتما غير الفعل أك كتبا انتما اكتب فعل امر مبني على حذف النون انتم اكتبوا فعل امر مبني على حذف النون انت اكتبي فعل امر مبني على حذف النون واضح الان هذه الالف وهذه الواو عفوا ليش هذه هذه الالف هذه الالف في الفعل هذه الالف وهذه الواو وهذه الياء كيف نعربها دائما فاعل نقول قوم فعل امر مبني على حذف النون والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل قوم فعل امر اس وصفي فعل الامر مبني على حذف النون والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت قومي فتح. فعل أمر أبني على هذا النور وليا رامي المتصيب في محله رغة كار. أحسنت. الآن نغير الفعل نأتي بفعل معتل. دعا هاه. أنتما أنتما تأمر اثنين بالدعاء بالدعوة ليس بالدعاء. هاه. أنتما أدعوا. ادعوا الهمزه مضمومه ادعوا كيف نعربه اكتب ادعوا جمع جميل واجمل احمد مبني على السكون احسنت والالف بارك الله فيك تستحق جائزه ولكن الجوائز غير موجوده ادعوا فعل امر مبني على السكون عفوا على حذف النون والالف هذه الالف انظر ادعوا هذه الواو اصليه ليست واو الجماعه هذه الواو اصليه وهذا الالف ليس فارقه وانما هو الف الاثنين مفهوم الف الاثنين كما وقما وكتبا وشربا والعبا وكتبا وفهما يفهما ودعوا ألف الاثنين ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فعل الآن أنتم أد أصله أدعو لكن التقاء وين تحذف إحداهما أد أدعو أنتم أدعو واضح من يعلم احسنت بارك الله فيك وهذه الالف هذه الفارقه هذه لامة. هذه زائده هذه زائده لا محل لها أما اما هذه فاعل لماذا أن هذه تعمل مثنى ادعوا هذه هذه لتفرق هذه الالف هكذا تاتي ساكنه هنا لتفرق ان هذه الواو واو جماعه ليست واو اصليه في الفعل ادعوا أدعو. يا قوم ادعوا الى الخير ادعو فعل أمر مبني على حذف النون والواو هذه فاعل لماذا يقول قائل هذه الواو هذه الواو هناك خلق هذه مسندة إلى أنتما إذا كان الضمير إذا كان الفعل يدل على الاثنين فاعلم أن هذه الألف فاعل واضح ما لا تنظر إلى ما قبلها الألف هي الفاعل لأنه اثنان واضح ادعو إذا كان الفعل مسند إلى جماعة المخاطبين فعلم أن الواو هي الفاعل لماذا؟ لأنه لأنه وجماعة هنا ليس عندنا هنا وجماعة لماذا؟ لأنه مثنى واضح الآن؟ الآن أنت هم. أنت ادعي واضح؟ أنت ادعي لأنه مخفوض من تدعينا تدعينا واضح الان وأصله ادعي ادعي واضح او ادعوي واضح الان من يعرف هذا فعل امر مبني على حذف النون والياء ضمن المتصل مبني في بحر رفع فاعل اخشى اخشى ها انتما اخشيا لانه من الخشيه اخشيا واضح ها انتما اخشيا من يعرف حسين Yeah Great iat I played a theory the theory doesn't begin to cause 3 and the And this is 81 مخاطبين كيف is a factor This in من is نريته نعم ذا هو اخشو اخشو فعل امر مبني على حذف النون والواو ضامر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف للفرق او فارقه او للتفريق واضح أنتِ ها إخ شيء أنتِ إخ شيء أحسنت نعم إخ شيء فعل أمر مبني على حد في النون واليا ضمير متص مبني على ح مبني على السكون في محل الرفع فاعل زيدوا مثال ما نقال إرمي إرمي إخشى إرمي نعم إرمي انتما إرميا أنتم إر إرموا أنتم إرموا أنت إرمي الإعراب كما هذا واضحاً مثل مثل هذا لأن المؤلف رحمه الله ذكر للأمر ثلاثة أحكام وقال وقال في شرحه في شرح القطر من عنده الشرح نعم قال وذكرت للأمر ثلاثة أحكام كما أن للماضي ثلاثة أحكام واضح ولكن لم يذكر حكما رابعا ذي للأمر واضح الأمر له أربعة أحكام والحكم الرابع هو البناء على ماذا على الفتح البناء على الفتح متى يبنى فعل الأمر على الفتح متى يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفه أو نقول إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة إذا يبنى يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نونا أو نون التوكيد. نزلوا اثنان وواحدة. اثنان نون التوكيد بين قوسين الخفيفة والثقيلة أمثلة مثال واحد اقرأ أن كتابك اقرأ أن كتابك نون التوكيد خرجت عد ابراهيم مثال يقرا عنا كتاب قل ان تاكل أخ لا اخرجنا النساء هذا ها مثال تعالينا من الاناث نقول توكيد الامر المسند الى انت اكتبن درسك اقرا ان كتابك الى غيدن اكتبن اكتبن درسك موقع ارى ان كتابك اكتبن فرقوا بين نون التوكيد وبين نون الاناث اكتبا درسك من يعرف محمد الامين وليد وليد فعيل من ولده الامر مبني على الفتح اين الفتح على الباء نعم فعال أمر مبني على الفتح لي تعليل بد من التعليل لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة شوف خفيفة مش ثقيلة مش مشددة ليست مشددة واضح زيد نون التوكيد ليس لها محل من أعرف نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة حرف لي مبني على السكون إذا كانت خفيفة أو على الفتح إذا كانت ثقيلة ليس له محل من العرب ما معنى ليس له محل من العرب لا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدا ولا ليس لها شيء من هذه الأمور واضح جاء حرف جاء للتوكيد فقط مفهوم زيد فاعل أين الفاعل لكل فاعل فعل فإن ظهر فاعل تقريب أكتبا فاعل ضمير مستتر مستتر Wujuban قلت لكم هذا you this in كان it was فالفاعل مستتر the واضح was for تقديره The fact is a mustatir Wujuban Is it clear? A mustatir wujuban is the meaning على you Darsaka Darsaka What? Mansoob and the name of مفعول به منصوب ونصبه هذه الفتحة. فتحه فتحه ظاهره على اخره واصل وهو مضاف والكاف ضمير ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه مفهوم اقرا أن كتابك فاتح لها فعل امر مبني على اقرا ا امضي اقرا اننا استفيتوا الى الرجل فانه يبدع نعم ها والنون نعم ليس لها محل من الاعراب والفاعل قلتك رجل سيبويه زمانه إيه؟ مستطير وجوبا تقديره الله أكبر أنت أم أنا أنت إذن أنت تقديره أنت كتابك عبد الرحمن عبد الله كتابك ما شاء الله ربي بارك منصوب ونصبه خير من أن تقول وعلمة نصبي منصوب ونصبه الفتح الظاهر على اخره مضاف الكاف مضاف إليه إذا نعيد باختصار لفعل الأمر أربعة أحكام الأول البناء على السكون كضرب وخرج واكتب ثانيا البناء على حذف حرف العلة كارمي وامشي واضح وانتهي واغزو وادعو الثالث البناء على حذف النون واضح وذلك اذا اتصلت به واو الجماعه او ا الاثنين او ياء المؤنثه المخاطبه نحو كلو كلا كلي اكتبوا واكتبا واكتبي الرابع البناء على الفتح وذلك اذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيله نحو اكتبا واكتبن دار سكن قال المؤلف رحمه الله كما تشاء انا مثلت فقط تقول اكتبن او اكتبن كما تشاء واضح كما تشاء ان تاكد كما تشاء. التاكيد بالثقيله يعني ابلغ من الخفيف اكتبن درسك أو يكتب درسك. إما أن تقوي التوكيد، إما أن تخفي، تخففه نون الإناث فاعل دائما وهي ضامن رفع متحرك وتبني الفعل على السكون كما سيأتي. واضح؟ كما مضى، عفواً، كما مضى، كما مضى. أكتب نا يبنى على السكون. واضح؟ اما نون التوكيد فتبني الامر على الفتح فرق بينهما واضح تعالي نعم امتع كنا تعالي كما سياتي تعالي اليس كذلك تعال تعالي ست ساكن تعالي نعم و فاعل قال رحمه الله قال ومنه ايوا من الامر ومنه اي ومن الامر قوله ومنه اي ومن فعل الامر ومنه هنم في لغه تميم وهاتي وتعالى في الاصح ومنه أي ومن فعل الأمر بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأمر وعلاماته وأحكامه شرع في بيان بعض الأفعال التي اختلف في فعليتها أهي من الأمر أو من أسماء الأمر قال ومنه هلم هذا الفعل الأول ذكره ولكن ذكره مقيدا قال هلم في لغة تميم أي في لغه بني تميم واضح وبنو تميم كثيرا ما يخالفون أهل الحجاز في اللغة واضح وقد مضى معنا شيء من هذا لما تحدثنا عن أمسى وهؤلاء واضح هلما في لغة تميم هلما للعرب فيها وجهان وجهة الوجه الأول نبدا به لان المصنف ذكره وهو انها فعل امر وذكرنا ان لي، ذكرنا لفعل الامر كم من علامه علامتين مجتمعتين معا الاول دلالته على الطلب بصيغته صيغته قيد لازم قيد هذا مهم جدا دلاله الامر على الامر بصيغته الثاني ياء المخاطبة المؤنثة معنى هذا أنها لما على لغة تميم أنها تدل على الأمر على الطلب عفوا بسيغتها وأنها تقبل ياء المخاطبة المؤنثة فتستنتج من هذا لما قيل لك إنها لما فعل أمر على لغة تميم أن بني تميم يقولون فيها أنت هلم انت هلمي انتما هلما انتم هلم وانتن هلممن انتن هلممن يجب فك الادغام هنا يجب فك الادغام اذا لغه تميم بنو تميم يعتبرونه فعلا ذلك أنه يقبل ياء المخاطبة عندهم واضح فيقولون أنت أنت أنت أنتما أنتم أنتم أنتم أنت هلما أنت هلومي أنتما هلما أنتم هلوموا أنتنا هل ممن العصر أنتنا هلما نا لكن انظر ما يمكن هذا اللالة يعتبرونه فعلا امر نعم فعلا هواده يدل على الطلب على انه فعل امر واضح اما ان تقول هنا يعتبره فعل امر واضح او تقول فعلا تكون فاهم القضيه مفهوم لاننا نحن الان اين في اي باب فالامر وذلك انه يقبل يا المخاطبة عندهم فيقولون انت هلما انت هلمي هذا محل الشاهد هذا الدليل هلم يا من خطر انتم هلما انتم هلمو هل مؤمنه هل مؤمنه دي اصلها هكذا هلم انظر هلم ما نا رايت لان النون مشدده هلما ميم مشدده واحده الاولى ساكنه والثانيه متحركه واضح الان هلم ثم تحرك مع هذه واضح يثقل ماذا يفعل هذا السكون ينتقل الى هنا وتلغى الضمة الضمه واضح انتقال في ال فتصلون هل مم نا فهذه هذه الضمه التي فوق اللام تحل محل هذا السكون هذه الضمه تلغى من هنا يعني تنقل حركتها من اللام إلى الى الميم واضح فتصير هل مم واضح هذه تسكن هل مم نا هل مم نا واضح هذا ما حدث له انتقال حركة اللام إلى الميم وإلغاء حركة الميم الثانية هل مم ن أين نحن؟ مثل ما يقولون أش ددنا شدة أش أنتم أش ددنا أش دد واضح شدة أش ددنا إذا نرى هذا نقو في عربها على لغة بنتميم أنتهل ماهل ما فعل أمر مبني على على الفتح لأنه هذا حالة خاصة لأنه مضاعف واضح فا هلم فعل امر مبني على الفتح او تقول على السكون المقدر لانه الاصل على السكون المقدر اصله هلم واضح الان انت هلمي فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل هلما فعل امر مبني على حذف النون والالف فاعل هلم مثله والواو فاعل هل ممَنَ فعل أمر مبني على السكون والنون فاعل نناث فاعل واضح الآن أما نقط أهل الحجاز فيجعلونه اسم فعلي أمر يعني اسم لكنه يدل على الأمر هو اسم له أحكام الاسم ويدل على الأمر مفهوم كما ما مثل صاح صهن ومهن ونحو هذا والقرآن نزل على لغة من على لغة أهل الحجاز من هو قوله تعالى والقائلين يا إخوانهم هلُمَ إلينا وهو ونقول وهلُمَ وهلُمَ على لغة الحجازيين ليس فعل أمر إنما هو اسم فعل أمر واضح؟ اسم فعل أمر وعليه نزل القرآن وعلى لغته نزل القرآن ومنه قوله آه آية والقائلين والقائلين لإخوانهم هلما انظر محل الشيء هلما إلي إلينا الآية الثانية هلما شو شركاء هكذا شركاء شهداء شركاء شهداءكم شو الهاء استضر الشهداء اكم انما شهداء من الايتين يظهر لك ماذا انظر والقائلين الاخوانهم هلما إلينا ما معنى هذا الكلام هلما إلينا أقبلوا إلينا أي تعالوا إلينا هلما شهداءكم أحضروا شهداءكم حمك الله إذن فهلما لها معنيات أقبل وأحضر هلما إلينا أي أقبل تعالى وهلم كتابك اي احضر كتابك واضح الان كيف نعرب هنا هلما ماذا نعربها اسم فعل امر مبني على الفتح الينا صحيح هذه الى حرف جر والنون نا هذه نا لا نقول نا ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان به لما واضح هلما شهداؤكم هلما نور الدين نور الدين هناك نعم اسم فعل امر مبني على الفتح شهداؤكم أي اكمل هلم شهيدك احضر كتابك احضر شهيدك احضروا شهداءكم الفاعل هنا مستتر شهداءكم لا نتكلم عنه الفاعل واضح حتى لا نأخذ كثير ها شهداءكم مفهوم به منصوب ونصب الفتحه على الهمزه الظاهر على الهمزه على اخره واضح وهو مضاف والكاف مضاف إليه والميم داله على الجماعة هل هم اسم فعل على لغة أهل حجاز والقائلين نعم اسم الفعل يعمل عمل الفعل وليس بفعل اسم الفعل يعمل عمل الفعل ولكن ليست له أحكام الفعل واضح لا نقول دائما يكون منصوباً لا هلما هذا دائما مبنى على الفتح نقول أن على لغة أهل الحجازة لغة بني تلميم عرفناها على لغة الحجازين نقول أنت هلما أنت هلما أنتما هلما أنتم هلما أنتنا هلما يعني تنادي الرجل تقول هلما إلينا يا زيد هلما إلينا يا زيدان هلما إلينا يا زيود يا جماعة واضح أيها المؤمنون هلما إلينا ايتها النساء هلما إلينا يعني دائما يبقى نفسه مع المنفرد مع المثنى مع المذكر مع المؤنث مع الجماعة واضح الان نحاول أن نكمل الأمر اليوم إن شاء الله هذا على لغه حجاز على لغه أهل حجاز إذا تحدثت لا نقول لغات بني تبيض ضعيفة لأنهم ماذا جماعة كبيرة من العرب نقول على لغة بني تميم هلم فعل امر على لغة اهل الحجاز هلم اسم فعل امر فالقران نزل بلغه اهل الحجاز وقال اذا اخواني مهلموا الينا واضح مفهوم طيب نعم في البخاري هلم أكتب لكم كتابا ولكن استشهاد بالحديث فيه نظر احتجاج بالحديث يعني اعتبار الحديث حجه في اللغة فيه نظر واضح هذا ليس فيه يعني في الحديث واضح جعل الحديث حجه في اللغة نثبت فيه القواعد ونثبت فيه اللغة هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة واضح والمسألة تحتاج إلى تفصيل كبير ليس محله الآن البناء على الآن قال هاتي وتعالى على الاصح هاتي وتعالى اذا بقي فعلنا هاتي وتعالى قال على الاصح اذا على الاصح معنى هذا ان هناك خلافا في هذين الفعلين اعتبر بعض النحات هذين الكلمتين اسم فعل امر بعض النحات قال هاتي وتعالى ليسا فعلين إنماهما من قبيل هنم يعني اسم فعل أمر والصحيح أنهما فعل أمر هاتي هل موجود أنا رسمه كيف لا توجد هكذا شكرا الله اعتدنا على ذلك نعم نعم قال وعلى الاصح وتعالى في الاصح يعني تعالى وهات فعل امر على الصحيح وهو الصحيح مفهومه وهو الصحيح اما هات فلازمه للكسر الا اذا اتصلت بواو الجماعه هاتي لازمه للكسر الا اذا اتصلت بمن بواء الجماعه نقول انت هاتي الكتاب واضح انت ها هاتي الكتاب لانه فعل موش اسم فعل واضح هاتي الكتاب نكتب نصرفه مع الافعال مع الظما انت أنتِ أنتما أنتم وأنتن ها أنت ها تي أنت ها تي أنتما ها تيا أنتم ها تو أنتن هاتي نال الكتاب واضح وساعلن لك رسم الالف هنا فيما بعد ان شاء الله انت هاتي نقول هاتي فعل امر مبني على الكسر طيب الاصل انه يبنى على على السكون واضح الاصل انه يبنى على على السكون هاتي فعل امر مبني على الكسر والفاعل من مستتر تقديره أنت قد يعلل بأن الأصل بأنه بالأصل بالياء ولكن هذا حذف يعني ليس قياسيا كما حذفوا يد في يد أصلها ماذا يد ودم أصله دم دمون او دمون واضح الان هذا حذف حذفت الياء حذفت العرب الياء حذفت العرب الياء في النطق صار يد يد يد يداني واضح الان مفهوم لا الاعراب صار على الياء او على الدال على الدال انتقل الاعراب الى الى الدال هذه يد رايت يدا مررت بيد مفهوم اذن هذا الحذف ليس قياسيا هذا يعني لا تحكمه قاعده معينه واضح فانتقل هذا هذا مثله مثل تعالى ولعلها هاتي كذلك والله ما اعلم الان هاتي فعل امر مبني على حفنه تابع انتبه والياء فاعل هاتيا انظروا الياء كيف جاءت رايت الياء الياء رايت الياء مثل اسع اسع في الخير لانه اصله سعى يسعى سعيا رأيت اليا أخي ظهرك هذه الألف أصلها يا هنا إسعى أنتما إسعى يا واضح الآن أنتما أدعو أد تعود ما كان محذوفا يعود هنا أنتما هات يا واضح الآن أنتم هاتوا أنتم هاتوا أنتما هاتي هاتي هاتي أين هو أنت من بن على حث النون هاتوا من بن على حث النون واضحاً مع أن أين المضارع هاتوا أين مضارعه اكتب اكتبوا مضارعه يكتبونه هاتوا أين مضارعه أين مضارعه هل نق نقول يهاتونه مفهوم لكن هذا الذي سمع منه الأمر سمع منه ماذا الأمر فقط هناك أفعال سمع منها الماضي أفعال سمع منها المضار أفعال سمع منها ماذا الأمر فقط هناك أفعال سمع منها المضارع والأمر ولم يسمع الماضي ولم يسمع اسم الفاعل مثلا فهم هذه استعمالات العرب فهذا مبني على حذف حذف النون لأن الاصل الاصل يعني هو هذا الاصل غير موجود لكن قياسا على غيره فهم قياسا على غيره ان هناك ان له مضارع لكنه غير مستعمل غير موجود واضح هاتين مبني على السكون والنون نون مفتوحه مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فاعل تعال تعال نقول انت تعال بدون الف انت تعال انتما تعال تعال تعال يا أو تعالى تعالى صح يا أو تعالى قلت تعالى طيب عندنا فعل انظر انظر نافس نافس المثنى منه الأمر كيف نقول أنتما آه عفوا أنتما نافساه واضح نافساه شيء يتعالى يعلو ثم يعلو ثم يعلو ثم يعلو ماذا نقول عنه انه يتعالى يعني الفعل هذا المعروف تعالى تعالى الدخان في السماء ليس الامر الفعل تعالى بالالف الذي هو الماضي مفهوم مضارعه يتعالى يعني يتصاعد الامر منه تعالى واضح تعالى بحذف حرف العله وكانوا قيل تعالى يعني انت تعالى يعني اعلو شيئا فشيئا واضح الان المثنى منهم ماذا نقول عنه انتما تعالى واضح الان او نقول تعاليا الان في الامر هذا نقول انتما تعاليا واضح تعاليا انتم تعال لو انتن ها تعا تعالينا الياء تعود في في المؤنث تعود في في المثنى تعال يا تعا لا يا مفهوم تعالي تعا لي او تعالي أنت من يقول ب بفتح اللام يرفع يده فتح اللام تعال تعالي تعالي ها تعالي ب ب معنى كسر اللام شكون اللي يقول كسر اللام الباقي محايدون محايد لا الهؤلاء ولا الهؤلاء تعال تعالى ها ماذا نقول عنه في تعالى اعرابه مبني على الفتح تعالى شوف النحات يقولون جمهور العرب او كل أو اكثر العرب نعم جمهور العرب يبنونه على الفتح يبنونه على على الفتح دائما تعالى تعالي تعال يا تعالوا تعالينا هذا اكثر العرب واضح واعتبروا في انت من هذا خطا شائع تعالي خطا شائع واعتبر من يقول تعالي لاحنا يعني اخطا ولكن في الحقيقه سمع عن بعض العرب من يكسر اللام في تعالي واضح الان اذا اكثر العرب يقولون دائما اللام هذه مفتوحه في اي واضح مع أنت أو, انت او انت او انتما او انتم أو انتم دائما مفتوحه اللام مفتوحة حتى قالوا إن من ان من كسر من من كسر اللام في انت تعالي وضم اللام في انتم تعالوا يعتبر لاحنا يعني اصاب ماذا اصابه اللحن اخطا واضح غير صحيح لكن سمعت هذه الكسره وقرأ الحسن في قراءه الشاذه حسن البصر القراءه الشاذه هذا تعالوا تعالوا لو وهذا الآن فهم إذن تعالى الصحيح والفصيح أو الأفصح أنه ماذا مبني على الفتح تعالى تعالىي يا هند تعالى يا يا زيدان تعالوا تعالى أو تعالوا تعالىي تعالىي نا مبني على الفتح مبني على حذف النون مبني على حذف النون مبني على حث النون مبني على السكون واضح واضح واضح من عنده إشكال نفرق من السياقة هناك أفعال كثيرة تشتبه في الرسم مع بعضها بعض أعطيك مثال سواء في الأمر أو في المضارع أو في الماضي For many examples, I'll say it to you, or I'll say it to you later. Have you written about the translation? Okay, for example, They هم afraid خافوا them, they are in the بالخوف They أيها الناس خافوا من الله أنتم خافوا من الله الآن هذه خافوا كيف مرسومة وهذه خافوا كيف مرسوم سواء أو لا سواء هذا ماذا ما وهذا أمر هذا نقول فعل أمر مبني على حذف النون واضح هذا نقول فعل ماضي مبني على الضم لأن ووجمع هنا فعل ووجمع هنا هنا فعل واضح يوجد ما هو أصعب من هذا نعم تبنى لا ما لا يصنع كيف أن هنأ نقول هنأ تبنى تبنا ونحن تبنا هل قمنا انتم تتبنوا الى الله نقول فعل امر مبني على السكون والنون فاعل ن ن ال انا فاعل وهنا نقول نحن تبنا فعل ماض مبني على السكون وانا فاعل هذه نا وهذه نا هذه النون وهذه نا ايه هن تتبنوا الى الله انتم تتبنوا الى الله حتى هن يقول هن تتبنوا الى الله النساء تبنى الى الله نعم هذا يحتمل انه امر ويحتمل انه ماضي كذلك سياق انتن تبنى الى الله وهن تبنى الى الله كما تقول انتن اكتبنا وهن كتبنا انتن اكتبنا وهن كتبنا احنا ما يبانش لكن هنا في التوب في توبه تقول انتن تبن وهن تبنى سواء لكن اين تفرق السياق كلام سياق كلام تفرق به امثله كثيره جدا في هذا الباب هذا علم علم الصرف علم الصرف علم